أثابهم الله قال صاحب التتمة قوله تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون دلت هذه الآية الكريمة على عدم استواء الفريقين أصحاب النار وأصحاب الجنة وهذا أمر معلوم بداها ولكن جاء التنبيه عليه لشدة غفلة الناس عنه ولظهور أعمال منهم تغاير هذه القضية البدهية كمن يسيء إلى أبيه فتقول له إنه أبوك قاله بعض المفسرين وهذا في أسلوب البيان يراد به لازم الخبر أي يلزم من ذلك التنبيه أن يعملوا ما يبعدهم عن النار ويجعلهم من أصحاب الجنة لينالوا الفوز وهذا البيان قد جاءت نظائره عديدة في القرآن كقول الله تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار وكقوله أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أي في الحكم عند الله ولا في واقع الحياة أو في الآخرة كما قال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وهنا كذلك لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أي في المرتبة والمنزلة والمصير قال أبو حيان هذا بيان مقابلة الفريقين أصحاب النار في الجحيم وأصحاب الجنة في النعيم والآية عند جمهور المفسرين في بيان المقارنة بين الفريقين وهو ظاهر السياق بدليل ما فيها من قوله أصحاب الجنة هم الفائزون فهذا حكم على أحد الفريقين بالفوز ومفهومه هو الحكم على الفريق الثاني بالهلاك والخسران ويشهد له ايضا ما قبلها ولا تكونوا كالذين نسوا الله أي من هذا الفريق فأنساهم أنفسهم فصاروا أصحاب النار على ما سيأتي بيانه ان شاء الله وهنا احتمال آخر وهو لا يستوي أصحاب النار في النار ولا أصحاب الجنة في الجنة فيما هم فيه من منازل متفاوتة كما أشار إليه أبو حيان عند قول الله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ولكن عدم وجود اللام هنا يجعله أضعف احتمالا وإلا لقال لا يستوي أصحاب النار ولا أصحاب الجنة وهذا المعنى وإن كان واقعا لتفاوت درجات أهل الجنة في الجنة ومنازل أهل النار في النار إلا أن احتماله هنا غير وارد، لأن آخر الآية حكم على مجموع أحد الفريقين وهم أصحاب الجنة أي في مجموعهم كأنه في مثابة القول النار والجنة لا يستويان فاصحابهما كذلك وقد نبه أبو السعود على تقديم أصحاب النار في الذكر على أصحاب الجنة بأنه ليبين لأول وهلة أن النقص جاء من جهتهم كما في قوله هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنوع انتهى وبيان ذلك أن الفرق بين المتفاوتين في الزيادة والنقص يمكن اعتبار التفاوت بالنسبة إلى النقص في الناقص ويمكن اعتباره بالنسبة إلى الزيادة في الزائد فقدم الجانب الناقص ليبين أن التفاوت الذي حصل بينهما إنما هو بسبب النقص الذي جاء منهما لا بسبب الزيادة في الفريق الثاني والنتيجة في ذلك عدم إمكان جانب النقص الاحتجاج على جانب الزيادة وفيه زيادة تأنيب لجانب النقص وفي الآية إجمال أصحاب النار وأصحاب الجنة ومعلوم أن كلمة أصحاب تدل على الاختصاص فكأنه قال أهل النار وأهل الجنة المختصون بهما وقد دل القرآن على أن أصحاب النار هم الكفار كما قال الله تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك هم أصحاب النار خالدين فيها والخلود لا خروج معه كما في قوله جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله إلى قوله وما هم بخارجين من النار وكقوله في سورة الهموزة يحسب أن ماله أخلده حتى قوله تعالى إنها عليهم مؤصده أي مغلقة عليهم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 إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم فهذه أقسام الكفر والنفاق وهي أخص صفات أصحاب النار والاختصاص من الخلود فيها ولعنهم وهي حسبهم وهم الذين نسوا الله فنسيهم وهم عين من ذكر في هذه السورة سورة الحشر ثم جاء مقابله تماما في السياق نفسه قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عد ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم وهذه أيضا أخص صفات أهل الجنة من الرحمة والرضوان والخلود والإقامة الدائمة في جنات عد ورضوان من الله أكبر ثم يأتي الختام في المقامين متحدة. وهو الحكم بالفوز لأصحاب الجنة ففي آية التوبة ذلك هو الفوز العظيم وفي آية الحشر أصحاب الجنة هم الفائزون وبهذا علم من أصحاب الجنة ومن أصحاب النار وتبين ارتباط هذه المقابلة بين هذين الفريقين وبين ما قبلهم ممن نسوا الله فأنساهم أنفسهم ومن اتقوا الله وقدموا لغدهم وبهذا يعلم أن عصاة المسلمين غير داخلين هنا في أصحاب النار لما قدمنا من أن أصحاب النار هم المختصون بها ممن كفروا بالله وكذبوا بآياته وبهذا يرد على المعتزلة أخذهم من هذه الآية عدم دخول أصحاب الكبيرة الجنة على أنهم في زعمهم لو دخلوها لاستووا مع أصحاب الجنة وهذا باطل كما قدمنا ومن ناحية أخرى يرد بها عليهم وهي أيقال يقال إذا خلد العصات في النار على زعمكم مع ما كان منهم من إيمان بالله وعمل صالح فماذا يكون الفرق بينهم وبين الكفار والمشركين وقد تقدم قوله تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض قال صاحب التتمة أذابه الله وقد بحث الشيخ رحمة الله تعالى عليه مسألة بقاء العصاه وخروجهم من النار وخلود الكفار فيها بحثا واسعا في دفع إهام الاضطراب في سورة الأنعام فليرجع إليه وستأتي قراءة له كما وعدنا إن شاء الله تعالى وقد استدل الشافعي رحمه الله بهذه الآية على أن المسلم لا يقتل بالذمي ولا بكافر لأنهما لا يستويان وأن الكفار لا يملكون أموال المسلمين بالقهر ذكره الزمخ وهذا وإن كان حقا إلا أن أخذه من هذه الآية فيه نظر لأنها في معرض المقارنة للنهاية يوم القيامة أيها المستمعون الكرام حسبنا في هذا اللقاء ما مضى ولنا بعده بإذن الله لقاء متجدد حتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته